بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقت من النساء فطلقون لعزتهم وأحصل عزة واتفق الله ربكم لا تخرجون من بلوتهن وناس شاشر مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحبس بعد ما لك أمره فإذا قال ما أجله النف ذلك يواغ به من كان يؤمن بالله وعن يوم الآشر ومن ومن يتوى جل الله فهو حسبه إن الله بائغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وَلَا إِنَّ إِثْمَنَّ مَنْ يَظْلِمُ مِنْ نَسَاءٍ إِنَّهُ كَانَ مَسْتُرًا سَائِدَةٌ مِنَ وَمَنْ يَدَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ ظلم له أجرا فاستنوهن <تسجدا> من لا فقوع لي النخلة يضع النخل فإن أوضع النخل فأ وَإِن تغاثرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو من قدر عليه عزقه فلينفق وكأي من قرية Huh? <laughs> Don't move for... a neither. <laughs> I'll never let Oh,